عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله ذنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمنك نكث فإنما ينكث على نفسه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 إن أراد بكم ضرا لو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لي قلب الرسول والمؤمنون والمؤمنون إلى آلهتهم أبدا ذلك في قلوبكم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 وَكَانَ اللَّهُ رَفِيعًا رَحِيمًا تَقُولُ مُخَلِّفُونَ إِذَا طَلَقُوا تُم إلَى مَغَانِمٍ لِتَأْخُذُهَا إلَى مَغَانِمٍ لِتَأْخُذُهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُنَ آيَ يُبَدِّلُ كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَمْ تَتَّبِعُنَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلِ فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون, ستدعون إِلَى قَوْمٍ قوم مولي بأس شديد تقاتلونهم ويسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أَلِيمًا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرض حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تدري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشدرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه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 ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأجبار ثم لا يردون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تلد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف عيديهم عنكم وعيديكم عنه ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الهرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم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 فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا وحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسند ومقصرين لا تخافون فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي رَسُولَهُ رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره, ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله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 فاجره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعذب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما